فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ الْضُعْفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَ فَهَلْ أَنْ عننا من عباد الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا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 دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوم أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إن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 كلمه طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها